மீகிவல் உல மலிவல் கித்த வி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 الباء اولئك الذين صدقوا اولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل للحر ببالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فَمَن نَّعْرِفُ فِي أَلَهُ مِن أَخِ شَيْءٍ فَتِبَاعُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ لِكَتَخْفِفُ مُرَّ وَبُكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهِ